119. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فيتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلاء لجتم من عمل الشيطان فاجتجوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوفع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عنه اذكروا الله وانصرو الصلاه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء افسقكم والميس ويصدكم عن ذكر الله وانصره فهل انتم منتبهون فَإِنْ انْتُمْ تَمْتَهُونِ وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا وأطيع وَأَطِيعُوا مَا أُمِرْتُمْ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا 111. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا 112. ليس على الذين آمنوا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ ثُمَّ اتَّقُوا آمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثم اتقوا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب صيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم وَمَن قَتَلَ مِنكُم مُتَهَ يحكم به ذوى عدل منكم هل ينبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال يحكم به عدل منكم هل ينبالغ الكعبة أو كفارة عذ الله مما سلف عذ الله مما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد ينتقم الله منه والله عزيز انتقام والله عزيز